بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل التاسع والخمسون من التذكرة واختلفوا في الفلق في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق فروى ابن عباس أنه سجن في جهنم وقال كعب هو بيت في جهنم إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة حره والعياذ بالله سبحانه وتعالى ذكره أبو نعيم وذكر أبو نعيم عن حميد بن هلال قال حدثت أن في جهنم تنانير ضيقها كضيق زج أحدكم في الأرض تضيق على قوم بأعمالهم والعياد بالله سبحانه وتعالى ابن المبارك أخبرنا إسماعيل بن عياش حدثنا فعلبة بن مسلم عن أيوب بن بشير عن شفي الأصبحي قال إن في جهنم جبلا يدعى صعودا يطلع فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يرقاه قال الله سبحانه وتعالى سأرهقه صعودا وأن في جهنم قصرا يقال له هواء يرمى الكافر من اعلاه فيهوي أربعين خريفا قبل ان يبلغ اصله قال الله سبحانه وتعالى ومن يحل عليه غضبي فقد هواء العياذ بالله سبحانه وتعالى وان في جهنم واديا يقال له آثاما فيه حيات وعقارب في فقار احداهن مقدار سبعين قله من سم والعقرب منهن مثل البغلة المؤلفه تلدغ الرجل فلا تلهيه عما يجد من حر جهنم حمه لدغتها فهو لما خلق له وان في جهنم سبعين داء لاهلها كل دائم مثل جزء من أجزاء جهنم وأن في جهنم واديا يدعى غيا يسيل قيحا ودماء فهو لما خلق له والعياذ بالله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى فسوف يلقون غيا والعياذ بالله سبحانه وتعالى وروا ابو هدبة ابراهيم بن هدبة قال حدثنا انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن في جهنم بحرا اسودا إن في جهنم بحر أسود مظلما مدمنه الريح إن في جهنم بحر أسود مظلما منتن الريح يغرق الله فيه من اكل رزقه وعبد غيره وذكر أبو نعيم عن محمد بن واسع قال دخلت يوما على بلال بن أبي بردة فقلت يا بلال إن أباك حدثني عن جدك عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن في جهنم وادي يقال له لم لم ولذلك الوادي بئر يقال له هبهب هب حق على الله تعالى ان يسكنها كل جبار فإياك أن تكون منهم في الحاشية واحد ضعيف الإسناد أبو نعيم في الحلية اثنان حسن الإسناد ابن المبارك في زوائد الزهد في سنده ابن عباس صدوق ثلاثة موضوع ابن أبي شيبة وابن عدي في الكامل وفيه ابن هدبة وهو متهم أربعة ضعيف أبو نعيم الدارمي وفي سنده أزهر ابن سنان ضعيف نتابع ابن المبارك قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال سمعت أبي يقول سمعت أباه ريرة يقول قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن في جهنم واديا يقال له لم لم وإن أوديت جهنم لتستعيذ بالله من حره والعياذ بالله سبحانه وتعالى مالك بن أنس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن الحسين بن علي عن أبيه عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال كل مسكر خبر وثلاثة غضب الله عليهم ولا ينظر إليهم ولا يكلمهم وهم في المنسى والمنسى بئر في جهنم للمكذب بالقدر والمبتدع في دين الله ومدمن الخمر والعياد بالله سبحانه وتعالى ذكره الخطيب أبو بكر من حديث أحمد بن سليمان الخفاني أو الخفاني القرشي الأسدي عم مالك وذكر ابن وهب من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أشباه الذر على صورة الناس ويعلوهم كل شيء من الصغار يساقون حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس يسقون من عصارة أهل النار من طينة الخبال أخرجه ابن المبارك. والعياذ بالله سبحانه وتعالى. أخبرنا محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس يغشاهم الذل من كل مكان. يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولوس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اخرجه الترمذي وقال حديث حسان قلت طينة الخبال أعرق أهل النار أو عصارتهم شراب أيضا لمن شرب المسكر جاء ذلك في صحيح البخاري وعن جابر أن رجلا قدم من جيشان وجيشان من اليمن فسأل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم امسكر هو قال نعم قال إن على الله عهدا لمن شرب المسكر ان يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال قال عرق أهل النار أو وصارة أهل النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى في الحاشية واحد ضعيف جدا في إسناده ابن المبارك في زوائد الزهد وفي سنده يحيى بن عبيد الله متروك اثنان حسن الإسناد ابن المبارك في زوائد الزهد وفي سنده عمر بن شعيب وهو صدوق ثلاثة حسن الترمذي أربعة صحيح مسلم وأحمد أتابع وروي عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة مهاجري وفيها مضجعي ومنها مخرجي حق على أمتي حفظ جيراني فيها من حفظ وصيتي كنت له شهيدا يوم القيامة ومن ضيعها أورده الله حوض الخبال وما حوض الخبال قال حوض من صديد أهل النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى غريب من حديث خارجه ابن زيد عن أبيه لم يروه عنه غير أبي الزناد تفرد به عنه ابنه عبد الرحمن واروى الترمذي وأسد ابن موسى عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله دبارك وتعالى عليه وسلم قال تعوذوا بالله من جب الحزن قال فقيل يا رسول الله وما جب الحزن قال واد في جهنم تتعوذ منه جهنم في كل يوم سبعين مره أعده الله للقراء المرائين وفي رواية أعده الله للذين يراؤون الناس بأعمالهم وقال الترمذي في حديث أبي هريرة مئة مرة قلنا يا رسول الله ومن يدخله قال القراء المراؤون بأعمالهم قال حديث غريب خرجه ابن ماجة أيضا عن أبي هريرة ولفظه قال عيد وعن أبي هريرة ولفظه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تعوذوا بالله من جب الحزن قالوا يا رسول الله وما جب الحزن قال واد في جهنم تتعوذ منه جهنم في كل يوم اربعمئه مره والعياذ بالله, بالله تعالى والعياذ بالله تعالى قيل يا رسول الله من يدخله قال أعد للقراء المرائين باعمالهم وإن من أبغض القراء إلى الله سبحانه وتعالى الذين يزورون الامراء والعياذ بالله سبحانه وتعالى قال المحاربي الجورة وفي حديث آخر ذكره أسد بن موسى أنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن في جهنم لواديا إن جهنم لتتعوذ من شر ذلك الوادي إن في جهنم لواديا إن جهنم لتتعوذ من شر ذلك الوادي في كل يوم سبع مرات وإن في ذلك الوادي لجب إن جهنم وذلك الوادي يتعوذان بالله من شر ذلك الجب. وان في الجب لحيه ان جهنم والواد وذلك الجب ليتعوذون بالله من شر تلك الحيه اعده الله للاشقياء من حملة القران ولعاذ بالله بالله سبحانه وتعالى بالله بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله أكرم الأكرمين وقال أبو هريرة إن في جهنم أرحاء أرحاء تدور بعلماء السوء فيشرف عليهم بعض من كان يعرفهم في الدنيا فيقول ما صيركم إلى هذا وإنما كنا نتعلم منكم قالوا إنا كنا نأمركم بالأمر ونخالفكم إلى غيره قلت وهذا مرفوع معناه في صحيح مسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه وسيأتي في أن من أمر وعيده سيأتي في من أمر بالمعروف ولم يأتيه وقال أبو المثنى الأملوكي إن في النار أقواما يربطون بنواعير من نار تدور بهم تلك النواعير ما لهم فيها راحة ولا فترة وقال محمد بن كعب القرضي إن لمالك مجلسا في وسط جهنم وجسورا تمر عليها ملائكة العذاب فهو يرى أقصاها كما يرى أدناها والعيات بالله سبحانه وتعالى الحديث وسيأتي أتابعي في الحاشية واحد ضعيف اخرجه الهيثمي في المجمع وقال رواه الطبراني وفيه عبد السلام ابن ابي الحجوب متروك اثنان ضعيف ابن ماجه ثلاث ضعيف البيهقي في الشعب فيه بكر بن خنيس صدوق له اغلاط كما في التقريب اربع صحيح مسلم باب منه وفي بيان قوله سبحانه وتعالى فلق وتحمل وفي ساحل جهنم ووعيد من يؤذي المؤمنين والعياذ بالله سبحانه وتعالى ابن المبارك قال أخبرنا رجلا عن منصور عن مجاهد عيزيد بن شجرة قال وكان معاوية بعثه على الجيوش فلقي عدوا فرأى أصحابه فشلا أو فرأى أصحابه فشلا وتحتاج إلى تحقيق وتابع فجمعهم فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال أما بعد اذكروا نعمة الله عليكم وذكر الحديث وفيه فإنكم مكتوبون عمد الله بأسمائكم وسماتكم فإذا كان يوم القيامة قيل يا فلان ها نورك يا فلان لا نور لك لا نور لك إن لجهنم ساحل كساحل البحر فيه هوام وحيات كالبخت وعقارب كالبغال, كالبغال الدهم فإذا استغاث أهل النار قالوا الساحل فإذا ألقوا فيه سلطت عليهم تلك الهوام فتأخذوا شفار أعينهم وشفاههم وما شاء الله تعالى منهم تكشطها كشطا فيقولون النار النار فإذا ألقوا فيها سلط الله عليهم الجرب فيحك أحدهم جسده حتى يبدو حتى يبدو عظمه وإن جلد أحدهم لأربعون ذراعا قال يقال يا فلان هل تجد هذا يؤذيك فيقول أي شيء أشد من هذا فيقال هذا بما كنت تؤذي المؤمنين قال ابن المبارك وأخبرنا سفيان بن عيينة عن عمار الدهني أنه حدثه عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال إن صعودا صخرة في جهنم إذا وضعوا أيديهم عليها ذابت فإذا رفعوها عادت اقتحامها فك رقبه أو اطعام في يوم ذي مسغبه وقال وقال ابن عمرو وابن عباس هذه العقبة جبل في جهنم وقال محمد بن كعب وكعب الأحبار هي سبعون درجة في جهنم وقال الحسن وقتادة هي عقبتهم شديدة صعبة في النار دون الجسر فقتحموها بطاعة الله عز وجل وقال مجاهد والضحاك والكلبي هي الصراط وقيل النار نفسها وقال الكلبي أيضا هي جبل بين الجنة والنار يقول فلأجاوز هذه العقبه بعمل صالح ثم بين قاتحامها أو بين قاتحامها بما يكون فقال فك رقب وقال ابن زيد وجماعة من المفسرين معنى الكلام معنى الكلام الاستفهام تقديره أفلق تحمى العقبة يقول هل لا أنفق في فك الرقاب وإطعام السغبان ليجاوز به العقبة أو إطعام السغبان ليجاوز به العقبة في الحاشية واحد ضعيف الإسناد ابن المبارك في زوائد الزهد وفي سنده جهالة أحد الرواه إثنان ضعيف ابن المبارك في زوائد الزهد وفي سنده عطية دعو في ضعيف ثلاثة سغبان الجوع أو صغبان وتحتاج إلى تحقيق متابع فيكون خيرا له من انفاقه في المعاصي والعياذ بالله سبحانه وتعالى وقيل معنى الكلام التمثيل والتشبيه فشبه عظم الذنوب وثقلها بعقبه، فإذا اعتق رقبته وعمل صالحا كان مثله كمثل من قوتحم العقبة وهي الذنوب التي تضره وتؤذيه وتثقله فإذا أزالها بالأعمال الصالحة والتوبة الخالصة كان كمن قوتحم عقبة يستوي عليها ويجوزها قلت هذا حديث حسن قال الحسن هي والله عقبة شديدة مجاهده الإنسان نفسه, نفسه وهواه وعدوه الشيطان وأمشد بعضهم إني بليت بأربعي يرمينني بالنبل قد نصبوا علي شراكا إبليس والدنيا ونفسي والهوى من أين أرجو بينهن فكاكا يا رب ساعدني بعفو إنني أصبحت لا أرجو لهن سواك وانشد غيره أيضا في معنى ذلك إني بليت بأربع يرمينني بالنبل عن قوس لها توتير إبليس والدنيا ونفسي والهوى يا رب أنت على الخلاص قدير وقال آخر إني بليت بأربع ما سلطوا إلا لعظم بليتي وشقائي إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي قلت قال فمن أطاع مولاه وجاهد نفسه وجاهد نفسه وهواه وخالف شيطانه ودنياه كانت الجنة نزله ومأواه ومن تمادى في غيه وطغيانه وأرخى في الدنيا زمام عصيانه ووافق نفسه وهواه في مناه ولذاته وأطاع شيطانه في جميع شهواته كانت النار أولى به قال الله سبحانه وتعالى فأما من طغى واثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة نتهي المو ومعنى فلقت حمل عقبه اي لم يقتحم العقبه وهذا خبر اي انه لم يفعل والعرب تقول لا فعل بمعنى لم يفعل قال زهير وكان طوى كشحا على وكان وكان كشحا على سكينه فلا هوى أبداها ولم يتقدمي أي فلم يبدها ثم قال وما أبواك ما العقبة فك رقبه يقول النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أي لم تكن تدريها حتى اعلمتك ما العقبة فك رقبة أي عتق رقبه من الرق أو إطعام في يوم ذي مسغبة مجاعة يتيما ذا مقربة أي قرابه أو مسكينا ذا متربة يعني به اللاصق بالتراب من الحاجة في تفسير الحسن في الحاشية واحد الشراك الفخ الذي ينصبه الصياد لفريسته إثنان كشحا الكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي متابع وقال سفيان بن عيينة كل شيء قال فيه وما أدراك فإنه أخبره به وكل شيء مقال فيه ومع إدريك فإنه لم يخبره به وخرج الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد في كتاب مكارم الأخلاق عن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال لأن أجمع ناسا من أصحابي على صاع من طعام أحب إليه أن أخرج إلى السوق فأشتري نسمة فأعتقها باب ما جاء في قوله سبحانه وتعالى أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقودها الناس والحجارة الوقود بفتح الواو على وزن الفعول بفتح الفاء الحطب وكذلك الطهور اسم للماء والسحور اسم الطعام وبضم الفاء اسم للفال وهو المصدر والناس عموم ومعناه الخصوص ممن سبق عليه القضاء أنه يكون حطبا لها أجارنا الله سبحانه وتعالى منها بمنه وجوده وكرمه قال حطب النار شباب وشيوخ وكهول ونساء عاريات طال منهن العويل ابن المبارك عن العباس بن عبد المطلب قال, قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار وحتى يخاض البحار بالخيل في سبيل الله تبارك وتعالى ثم يأتي أقوام يقرؤون القرآن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 عن ابن الهادي عن العباس بن عبد المطلب فذكره والحجارة هي حجارة الكبريت والعياذ بالله سبحانه وتعالى خلقه الله سبحانه وتعالى عنده كيف شاء أو كما شاء عن ابن مسعود وغيره ذكره ابن المبارك عن عبد الله بن مسعود وخصت بذلك لأنها تزيد على جميع الحجارة بخمسة أنواع من العذاب سرعة الإيقاد ونتن الرائحة وكثرة الدخان وشدة الالتصاق أعيد. سرعة الإيقاد ونتن الرائحة وكثرة الدخان وشدة الالتصاق بالأبدان وقوة حرها إذا حنيات وقيل المراد بالحجارة الأصنام لقوله سبحانه وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أي حطب وهو ما يلقى في النار مما تذكى به وعليه فيكون الناس والحجارة وقودا للنار على التأويل الأول وعلى التأويل الثاني يكونون معذبين بالنار والحجارة والعياذ بالله سبحانه وتعالى في الحاشية واحد ضعيف البخاري في الأدب المفرد وهناد في الزهد وفي سندي ليث بن أبي سليم ضعيف عيد 1 ضعيف البخاري في الأدب المفرد وهناد في الزهد وفي سنده ليث بن أبي سليم ضعيف اثنان ضعيف الاسناد ابن مبارك في زوائد الزهد قال الهيثمي في المجمع فيه موسى بن عبيد ضعيف أتابع. وفي الحديث عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال كل مؤذن في النار وفي تأويله وجهان أحدهما أن كل من, كل من آذى الناس في الدنيا عذبه الله سبحانه وتعالى في الآخرة بالنار والعياذ بالله سبحانه وتعالى الثاني أن كل ما يؤذي الناس في الدنيا من السباع والهوام وغيرهما في النار وعد لعقوبة أهل النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى وذهب بعض أهل التاويل إلى أن هذه النار المخصوصة بالحجارة وهي نار الكافرين خاصة والعياذ بالله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم باب ما جاء في تعظيم جسد الكافر وأعضائه بحسب اختلاف كفره والعياذ بالله سبحانه وتعالى وتوزيع العذاب على العاص المؤمن بحسب أعمال الأعضاء مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع ولا ياذ بالله سبحانه وتعالى أو كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الترمذي عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن غلظ جلد الكافر وعيد الترمذي عن عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا وإن ضرسه مثل أحد وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة قال هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث الأعماش وفي رواية وفخذه مثل البيضاء ومقعده من النار مسيرة ثلاث وعيد وفخذه مثل البيضاء ومقعده من النار مسيرة ثلاث مثل الربذة أخرجه عن صالح مولى التوأم عن أبي هريرة وقال هذا حديث حسن غريب وقال مثل الربثة يعني به كما بين مكة والمدينة والبيضاء جبل ابن المبارك أنبأنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال درس الكافر يوم القيامة أعظم من أحد يعظمون لتمتلئ أو يعظمون لتمتلئ منهم وليذوق العذاب ولياذ الله سبحانه وتعالى أخبرنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال درس الكافر مثل أحد وفخذه مثل البيضاء وجبينه مثل الورقان ومجلسه من النار كما بيني وبين الربذة وكثف بصره سبعون ذراعا وبطنه مثل اضم